قال المشروط بينهما أي أتمه مكث بعد ذلك عند صهره عشرا أخرى فأقام عنده عشرين سنة ثم قصد المسيرة إلى أهله فبكى شعيب وقال يا موسى كيف تخرج عني وقد ضعفت وكبرت فقال له قد طالت غيبتي عن أمي وخالتي وهارون أخي وأختي فإنهم في مملكة فرعون فقام شعيب وبصف يديه وقال يا رب إبراهيم يا رب, يا رب إبراهيم الخليل وإسماعيل الصفي وإسحاق الذبيح ويعقوب الكظيم ويوسف الصديق رد قوتي وبصري فأمن موسى على دعائه فرد الله عليه بصره وقوته ثم أوصاه بابنته وسار موسى بأهله نحو مصر آنس أبصر من جانب الطور أي من جهته نار قال وكان في البرية في ليلة مظلمة فضرب خيمته في الوادي على الوادي وادخل أهله فيها وهطلت السماء بالمطر والثلج وكانت امرأته حاملا فأخذها الطلق فأراد أن يقدح فلم يظهر له نار فاغتم لذلك فلما رأى النار من بعيد قال لاهلهم كثوا قرأ أبو جعفر لأهلهم كثو بضم الهاء في الوصل إني أنست نارا لعل آتيكم منها بخبر قال عن الطريق لانه كان قد أخطأ الطريق قرأ الكوفيون ويعقوب إني أنست لعل آتيكم بإسكان الياء فيهما وفقه ابن عامر في إني أنست وقرأ الباقون بفتح فيهما أو جذوة من النار قرأ عاصم جذوة بفتح الجيم. وحمزة وخلف بضمها والباقون بكسرها وكلها لغات صحيحة معناها قطعة غليظة من حطب فيها نار لا لها بلها لعلكم تصفلون تستدفئون فأما أتاها نودي من شاطئ من جانب الوادي الأيمن عن يمين موسى يقصد أن الجهة اليمين بالنسبة لموسى قرأ يعقوب الوادي بإثبات الياء حالة الوقف في البقعة المباركة قال وهي القطعة من الأرض بلا شجر وبركتها لأن الله كلم موسى فيها وبعثه نبيا من الشجرة أي من ناحيتها وهي شجرة عناب أن يحتمل أن تكون في لأن النداء قول أو مخفف من الثقيل أي نودي بأن يا موسى إني أنا الله رب العالمين قرأ نافع أبو جعفر وابن كثير ابو عمرو بفتح الياء والبقونه باسكانيها وان عصاك فالقاها فلما راها تهتز تتحرك وكانها جان وهي الحيه الصغيره من سرعه حركتها وتقدم اختلاف القراء في راها في سوره الانبياء ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب ولم يلتفت فنودي يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين عن المخوف اسلك يدك في جيبك هو القميص وتقدم الكلام عليه في سورة النمل تخرج بيضاء من غير سوء قال برص فخرجت لها شعاع كضوء الشمس واضمم إليك جناحك، أي من الرهب قرأ نافع أبو جعفر وأبو عمر ويعقوب بن كثير الرهب بفتح الراء والهاء ورواه حفص عن عاصم بفتح الرأي وإسكان الهاء وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء وكلها لغات بمعنى الخوف ومعنى الآية إذا هالك أمر يدك وما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى. فذانك إشارة إلى العصا واليد البيضاء. قرأ أبو عمرو بن كثير ورويس بتشديد النون والمد وهي لغة قريش والبقون بالتخفيف برهانان قال حجة تاني, تاني من ربك إلى فرعون وملئه. إنهم كانوا قوما فاسقين قال وكانوا أحقا بأن يرسل إليهم يعني قولوا وكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم كأن يعني هنا فذل ك فذان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا لأنهم كانوا قوما فاسقين يعني كأن فيها يوضح العلة التي تومئ بهذه الجملة بأنهم كانوا قوما فاسقين فكانوا أحقاء بأن ترسل بأن يرسل إليهم موسى وأن أن يرسل بهذه الآيات أو بهذين البرهانين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أي يقتلوني بها قرأ يعقوب يقتلوني بإثبات الياء وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه فأرسله معي ردءا معيلا يصدقني بتنخيص الحق وتقرير الحجة لا أن يقول له صدقت أو للجماعة صدقوه ويؤيد ذلك قوله قبل هو أفصح مني لسانا لأن ذلك يقدر عليه الفصيح وغيره يقصد ذلك يعني لو هو يصدقني أن يقول صدقت أو يقول هو صادق أو صدقوه قال هذا يقدر عليه الفصيح وغيره فمعنى يصدقني من تقرير الحجة ونحو ذلك إن أخاف أن يكذبون يعني فرعون وقومه قرأ حفص معي بفتح الياء والبقون بإسكانها وقرأ نافع ريدا منو منون, غير منون غير مهموز بوزني سوى طلبا للخفة وقرأ أبو جعفر ريدا بالألف من غير تنوين في الحالين وقرأ الباقون بإسكان الدالي وبالهمز والتنوين ريدا وقرأ عاصم وحمزة يصدقني برفع القاف على الحال أي ريدا مصدقا وقرأ الباقون بالجزم جزم يصدقني جوابا ليه أرسله وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمر إني أخاف بفتح الياء والباقونة بإسكانها وقرأ ورش عن نافع يكذبوني بإثبات الياء وصن ويعقب بإثباتها في الحالين والباقونة بحذفها فيهما قال سنشد عضدك بأخيك سنقويك بأخيك والعضد قوام اليد وبشدتها تشتد وهما بين المرفق والكتف ويقال للضعيف هو يد بلا عضد قال وكان هارون يومئذ بمصر ونجعل لكم سلطانا قال قوة بالعصا وحج فلا يصلون إليكما بآياتنا أي تمتنعان من منهم بآياتنا فلا يصلون إليكما بسؤولا في التفسير واضح إن هو يعني جعل بآياتنا متعلق بما قبلها فلا يصلون إليكما بآياتنا أي تمتنعان منهم بآياتنا ثم قال أنتم ومن اتبعكم الغالبون أي لكم ولأتباعكما الغلبة على فرعون وقومه فلما جاءهم موسى بآيات بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في آبائنا الأولين كائنا في أيامهم وقال موسى قرى ابن كثير قال موسى بغير واو كما هي في مصحف أهل مكة على الاستئناف وقرأ الباقونة بالواو وكذلك هي في مصاحفهم لأنه عطف جملة على جملة ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده قال بالمحق من المقت. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبة المحمودة في الدار الأخرة إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون لا ينجح سعيهم قرأ نافع من أبو جعفر بن كثير وابو عمرو. ربي أعلم بفتح يعي والباقونة بإسكانها وقرأ حمزة والكسائي وخلف يكون له بلياء على التذكير والبقون بالتالي تأنيف العاقبة وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره نفى علمه بإله غيره دون وجوده إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم ولذلك أمر ببناء الصرح ليصعد إليه ويطلع على الحال بقوله فأوقد ليه من على الطين اجعله آجرا وهو أول من عمله فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطالع أصعد إلى إله موسى فأقتله وإني أظن أي موسى في ادعائه إلها غيري من الكاذبين يقول هذا جهلا وتمويها على قومه قرى الكفيون وأعقوب لعلي بإسكانه أول بقول الفتحه وكان من قصة الصرح أن هامان جمع خمسين ألف بناء وصانع وأخذوا في ذلك وأسسوا حتى بنوا الصرح ارتفع في الهواء ارتفاعا لم يبلغه أحد من الخلق أراد الله أن يفتنهم فيه وشد ذلك على موسى وهارون لأن بني إسرائيل كانوا معذبين في بنائه فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه وأخذ سهما فرما به نحو السماء فرد إليه وملطخ دما قال قد قتلت إليها موسى وقد أمر ثم أمر الله جبريل عليه السلام أن يهدم الصرحة فجعل عاليه سافلة وهلك تحته إيه ألف ألف رجل من عسكري فرعون ولم يبق أحد ممن عمل فيه إلا هلت ممن كان على دين فرعون واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق بغير استحقاق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب خلف يرجعون بفتح الياء وكسل الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم البحر فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة الظالمين وحذر قومك من مثلها قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى الكبرياء رداء والعظمة إزاري فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في النار قول وجعلناهما إمة قال قدوة للضنال ورؤساء يدعون إلى عمل أهل النار يدعون إلى النار يقصد يدعون إلى عمل أهل النار وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في أئمة أول السورة ويوم القيامة لا ينصرون لا يمنعون من العذاب وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا وعذابا ويوم القيامة هم من المقبوحين المشوهين بسواد الوجه وزرقة العيون وهاتان الصفتان مذكورتان في مواضع أخرى في القرآن في حال أهل النار تفسر بها معنى مقبوحين ولقد أتينا موسى الكتابة قال التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصائر قال جمع بصيرة وهي نور القلب طبعا وهذه هذه الجمله القرون او الكلام على القرون الاولى فيها كلام غير هذا بصائر قال جمع بصيرة وهي نور نور القلب كالبصري نور العين للناس بصائر الناس قال فقط ليبصروا ذلك الكتاب ويهتدوا به وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون بما فيه من المواعف وما كنت يا محمد بجانب الغربي أي بجانب غروب الشمس من الطور وهو الذي كان فيه الميقات حيث موسى ربه القضين أي عهدنا إلى موسى الأمر برسالة إلى فرعون وما كنت من الشاهدين الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك طبعا تفسير الجانب الغربي وأنه الجانب الغربي من الطور خاصة باعتبار ما ورد فيه الآية القضينا إلى موسى الأمر فهذا واضح الكلام على الكلام على الطور ولكن أوحينا إليك ذلك وأوحينا إليك أن أنشأنا الكلام التصري أن أنشأنا بعد عهد الوحي إليك إلى بعد عهد الوحي إليه إلى عهدك قرونا كثيرة فتطاول عليهم أي على آخرهم وهو القرن الذي أنت فيه العمر أي أمد قطاع الوحي تجددنا بك العالم الجملة اللي بيذكره هنا ولكنه لي يعني ليبين معنى الاستدراك يعني مقدر فيه معنى وما كنت ثاويا قال مقيما في أهل مدين كمقام موسى وشعيب تتلو عليهم على أهل مكة آياتنا أي لم تشاهد ما تقدمك فتخبر به أهل مكة هذا وجه في تفسيرها أن تتلوا عليهم يا تتلو على أهل مكة آياتنا مما رأيت وفيها غير ذلك ظاهر الآية أو ربما الأشهر في تفسيرها تتلوا عليهم على أهل مدين آياتنا ثم بعد ذلك لوت هذه الآيات أنه لم تكن رسولا تتلوا عليهم آيات القرآن أو ما ينزل عليك أو تتل عليهم آياتنا مما تعلمته أو علمته منهم لكن ليذكر هنا هذا كلام مختلف ولكن كنا مرسلين قال إليك بإخبار المتقدمين فتتلوها عليهم وما كنت بجانب الطور قال ناحية الجبل إذن نادينا ليلة المناجاة والمعنى لو لم نوحي إليك هذا كله ما علمت ولكن أعلمناك رحمة من ربك لتنزل قوما هم أهل مكة ما أتهم من نذير من قبلك لأن أهل مكة لم يجئهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا في فترة بينه وبين عيسى عليه السلام وهي مدة تقرب من ستمائة سنة لعلهم يتذكرون يتعظون ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت ايديهم من الكفر والمعاصي وجواب لولا محذوف يقتضيه الكلام تقديره لا بما يستحقونه من العقوبة فيقول ربنا لولا هلا لولا الأولى شرطية ولولا الثانية حظ لولا بمعنى هل يعني لو هل فيقول ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا ينذرنا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين المصدقين فأرسلناك لتزول حجتهم وينقطع عذرهم يألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلما جاءهم الحق من عندنا يعني القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم قالوا كفر مكة لولا لا أوتي هل لا محمد مثل ما أوتي موسى من التوراة وغيرها من الآيات قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أي فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سحراني أي موسى ومحمد هنا يفسر على قراءة سحران قالوا سحران أي موسى ومحمد تظاهر تعاون وهذا قول العرب وقيل المراد موسى وهارون وهو قول من لم يؤمن بهما في زمانهما قرأ الكوفيون سحران ووضحنا هنا لا يفسر على قراءة سحران قرأ الكوفيون سحران بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها أي التوراة والقرآن يعني كل سحر يقوي الآخر نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع وقرأ الباقونة بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء على المعنى الأول ساحران وقالوا إن بكل منهم من كتبهم كافرون وبرضو سياق الكلام يعني وإن بكل أي بموسى وهارون كافرون يعني بكل منهم من كتبهم كافرون وكان العرب قد بعثوا إلى رؤساء اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنه صادق وأن نعته وصفته عندهم قل لهم يا محمد فأتو بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يعني التوراة والقرآن التبعه جواب إن كنتم صادقين في قولكم ولما كان فأتوا أمرا والأمر يقتضي الإجابة قال فإن لم يستجب لك قال دعاءك إلى إتيان بكتاب فعلم أنما يتبعون أهوائهم في كفرهم ومن استفهام نفيم أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالنفع يسمى ضمن معنى النفع لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى لا أحد أضل ممن اتبع هواه إن الله لا يهدي القوم الظالمين أنفسهم باتباع الهوى ولقد وصلنا لهم القول أي أنزل عليهم القرآن متواصلا لعلهم يتذكرون الأدلة فيؤمنون ونزل في علماء المؤمنين من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه مبتدا الذين آتيناهم الكتاب من قبله الضمير القرآن وخبر الذين هم به بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون لأنهم مذكور في كتبهم وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله اي من قبل وجوده ونزوله مسلمين مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك يؤتون أجرهم مرتين أي يضاعف لهم أجرهم ضعفين لإيمانهم بالكتابين بما صبروا على العمل بالشريعتين ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدفعون بالطاعة المعصية المتقدمة ومما رزقناهم ينفقون في الطاعة وإذا سمعوا اللغو، قال القبيح من القول واللغو من الكلام ما هو ساقط العبرة وهو الذي لا معنى له أعرضوا عنه وذلك أن المشكين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون ثبا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل مطالب بعمله سلام عليكم سلام توديع ومتاركة وليس هو سلام التحية أي لا نعارضكم في شيء ما لأن لا نبتغي الجاهلين لا نطلب صحبتهم لأن لا نكون مثلهم والجهل نقيصة وهو معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه وهذا منسوخ بآية السيف يقول ولما حرص النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان أبي طالب نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء فيدخله في الإسلام وهو أعلم بالمهتدين بالمستعدين لذلك وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أن يأخذنا العرب لقتلنا والقائلون قريش وسابوا نزولها أن الحارثة ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف قال للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نعلم ان الذي تقول حق ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا ان تخرجنا العرب من ارض مكه والاختطاف الانتزاع بسرعه فنزل توبيخا لهم اولم نمكن لهم نسكنهم حرما امنا يامنون فيه العدو والخص مع كفرهم فكيف لو اسلموا ان العرب كانت تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا واهل مكه امنون حيث كانوا لحرمة الحرم أو لم نمكن لهم حرما امنا يجبى يجمع ويحمل إليه قرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب تجبى بالتائع على التأنيث لأجل الثمرات وقرأ الباقون بالياء على التذكير للحائل بين الاسم المؤنث والفعل الحائل هو إليه ثمرات كل شيء مما به صلاح حالهم وقو وقوام أمرهم رزقا من لدنا ونصبه حال من ثمرات ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما, تقول أن ما تقوله حق لأنهم جهلة لا يتفطنون له وكم أهلكنا من أهل قرية بطرة معيشتها والبطر الطغيان في النعمة قال صلى الله عليه وسلم فاضوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا أي يسكنها المارة والمسافرون ساعة أو يوما وكنا نحن الوارثين جميع المخلوقات وما كان ربك مهلك القرى في كل زمان حتى يبعث في أمها أي في أعظمها رسولا ينذرهم لأن الرسل إنما تبعث غالبا إلى الأشراف وهم غالبا يسكنون المدن وقيل المراد بأم القرى هنا مكة وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون هذا في كل زمان يعني كلمة في كل زمان مذكورة في الأول على القول الأول قرأ حمزة والكسائي إمها بكسر الهمزة حالة الوصل إتباعا وإذا اتدأ ضماها فبي قرأ الباقون في الحالتين. يتلو عليهم آياتنا قال ترغيبا وترغيبا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي مشركون أي أهلكتهم بظلمهم وما أتيتم من شيء من أسباب الدنيا فمتاعوا الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون بها أيام حياتكم ثم أنتم وهي إلى فناء وما عند الله من الثواب خير وأبقى لأنه مستمر أفلا تعقلون أن الباقية خير من الفاني قرأ أبو عمر يعقلون بالغيب وهو أبلغ في الموعظة وقرأ الباقون بالخطاب وهو وجه من أبي عمر إلا أن الأشهر عنه الغيب فبعد ذكر الحياة الدنيا وما عند الله وتفاوتهما, أو إيه وتفاوت وتفاوتهما عقبه بالفاء مدخلا عليها همزة الاستفهام فقال تعالى أثمان وعدناه وعدا حسنا هو الجنة فهو لاقيه صائر إليه كمما متعناه متاع الحياة الدنيا ويزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين في النار روي أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وابي جهل وقيل نزلت في حمزة وعلين وأبي جهل وقيلة في عمال والوليد بن المغيرة وقيلة في المؤمن والكافر يعني على العمومية قرأ الكسائي وقالون وأبو جعفر بخلاف عنه ثم هو بإسكان الهاء تخفيفا والبقونة بضمها قال في الحديث من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغناء في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ويوما أي واذكر يوما يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء في الدنيا قال الذين حق عليهم القول ثبت عليهم مقتضاه وهو لأملأن جهنمنا الجنة والناس أجمعين وهم رؤوس الكفر ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم كما ضللنا لم نكرهم على الغي إنما غواوا باستيارهم مع تسويرنا لهم تبرنا إليك منهم ومن كفرهم فصرنا أعداء وكذبوا علينا ما كانوا إيانا يعبدون إنما عبدوا أهواءهم كذبوا علينا هذا متصلísimo بعده تبرنا إليك تبر وصرنا أعداءً ثم قال وكذبوا علينا ما كانوا إيانا يعبدون إنما عبدوا أهواءهم وقيل لمن عبد غير الله توبيخا وتهديدا ادعوا شركائكم استعينوا بأليهتكم لتخلصكم من العذاب فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجبون بنفع لعجزهم ورأوا العذاب لأربابهم لو أنهم كانوا يهتدون جوابه محذوف أي لم اتبعوهم في الدنيا ولم رأوا العذاب في الأخرى ويوم يناديهم أن يسألوا الله الكفار فيقول ماذا أجبته المرسلين الذين دعوهم إلى الله وهذا النداء كالأول ويحتمل أن يكون كل منهما بوسطة من الملائكة ويحتمل, ويحتمل أن يكون كل منهما بواسطه من الملائكة ويحتمل غير ذلك فعميت خفيت عليهم الانباء الأخبار يومئذ فهم لا يتساءلون لا يسال بعضهم بعضا عن خبرين فأما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين الناجين وعسى حرف ترجين وهو من الله واجب ولما قال المشكون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني الوليد بن المغير او عروة بن مسعود الثقفي نزل جوابا لهم وربك يخلق ما يشاء ويختار لا مانع له ما كان لهم الخير أي ليس لهم الاختيار في شيء هنا يفسرها على إن ما نفيه ثم نزل نفسه تعالى فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون به وربك يعلم ما تكن تخفي صدورهم وما يعلنون يظهرون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد أي هو مستحقه في الأولى والآخرة يحمده أولياؤه في الدارين وله الحكم قصد القضاء بين الخلائق وإليه ترجعون بالنشور قرأ يعقوب ترجعون بفتح التاء وكسل الجيم والبق بضم التاء التائي وفتح الجيم قل أرأيتم أخبروني يا أهل مكة إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا دائما إلى يوم القيامة لا نهار معه من إله غير الله يأتيكم بضياء بنهار تطلبون فيه المعيشة أفلا تسمعون سماع فهم وقبول وقارنا بالضياء السمع لأن السمع يدرك للأبصار البصر هنا الكلام يعني هنا في خطأ أكيد يعني هو بس أولا ننتبه إن هو يعني في أفلا تسمعون وأفلا تبصرون هنا يتكلم عن قرن الضياء بالسماء يعني النظر في المناساة بين الضياء والسماء ومن المفسرين ما ينظر إلى اقتران الليل بالسماء والآية اللي بعدها اقتران النهار بالبصر هنا ما يذكره مختلف عن هذا هنا يتكلم عن الضياء مع السماء وكذلك في الآية يعني لو على نفس الطريق. طيب لأن السمع لو حقول اختراق الضياء بالسمع يبقى لأن السمع يدرك ما لا يدرك البصر مثلا لأن السمع يدرك ما لا يدرك البصر قلنا الضياء السمع لكن ليس لا معنى يدرك للأبصار البصر يعني يدرك للأبصار البصر فهذه لعل كذلك مثلا يدرك ما لا يدرك البصر مثلا أو ما يشبه هذا قرأ قمبل عند كثير بضياء بهمزتين والباقون بفتح الياء والهمز بعدها واختلاف القراء في رأيتم كاختلافهم في رأيتم من اتخذ الهه هواه في سورة الفرقان قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لا ليل فيه من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه استراحة عن متاعب الأشغال الأشغال أفلا تبصرون قدرات الله فتوحدون وقرنا بسكون الليل البصر لاحظوا هنا برضو إيه ذكر الاقتران البصر مع آخر شيء مذكور له سكون الليل لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما لا تبصر أنت من السكون ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله قال بالنهار قال عن تشكرون نعم الله سبحانه قال في الليل والنهار على, الـ على الـ لف النشئ الليل لتسكنوا والنهار لتبتغوا ولعلكم تشكرون نعم الله سبحانه ويوم أيذكر واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وكرر هذا المعنى إبلاغا وتحذيرا وهذا نداء هو ظهور كل ما وعد الرحمن على ألسنة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب لآخرين ومن خضوع كل جبار وذلة الكل لعزة رب العالمين فيتوجه حينئذ توبيخ الكفار فيقول الله لهم على معنى التوبيخ أين شركائي ونزعنا قال أخرجنا في ذلك اليوم من كل أمة شهيدا أي شاهدا وهو رسولها وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهر تقديره ليشهد الشهيد على الأمة بخيرها وشرها فقلنا للأمم على جهة استبراء الحجة والإعذار في المحاورة هاتوا برهانكم حجتكم بأن لله شريكا فيسقط حينئذ, فيسقط حينئذ في أيديهم فعلموا أن الحق لله في الإلهية لا شريك له قال عطية ومن هذه الآية انتزع قول القاضي عند إرادة الحكم أبقيت أبقي لك حجة اقصد من قوله فقلنا هاته برهانكم وظل عنهم ما كانوا يفترون من الباطل في الدنيا إن قارون كان من قوم موسى هو اسم أعجمي كهرون فلذلك لم يصرف وهو ابن عم موسى على الأشهر لأنه يصهر ابن فاهد طبعا لأنه هو يصر هذا أبو قارون يعني فلعل هنا لأن أباه مثلا أو لأنه قارون لأنه قارون ابن يصر ابن فاهث ابن لاوي ابن عقوب مثلا وموسى ابن عمران ابن قال وفد من بني اسرائيل بإجماع وآمن بموسى واتبعه وكان يلقب المنور لحسن صوته. وكان يقرأ التوراة من قلبه وكان عاملا لفرعون فبضع عليهم ترفع وجاوز الحد على بني إسرائيل بظلمه وكفره وكثرة ماله وخالف موسى وكذبه وآتيناه من الكنوز الأموال المدخرة ما إن مفاتحه قال ما موصوله ومفاتحه جمع مفتاح بالكسر وهو الذي يفتح به الباب لتنوء العصبة أولي القوة أي تثقلهم وتميل بهم إذا حملوها وكان فقيرا جدا فتعلم صنعة الكيمياء من كلثوم أخت موسى وكان تعرف ذلك فرزق مالا عظيما يضرب به المثل على طول الظهر وكان مفاتيح كنوزه تحمل على أربعين بغلا وقيل غير ذلك إذ قال له قومه قال متعلق بقوله فباغ عليهم والمراد بقومه المؤمنون منهم لا تفرح بحطام الدنيا إن الله لا يحب الفريحين البطلين بالمال ولم يشكروا على ما أعطي وبتغي فيما أتاك الله الدارة الأخيرة اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة وهو أن تشكره على نعمه وتنفق المال في رضاه ولا تنس نصيبك من الدنيا هو أن تأخذ ما يكفيك وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك فيما أنعم عليك ولا تبغي الفساد في الأرض لا تعصي لأن من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين لسوء أفعالهم قال إنما أتيته أي المال على علم من عندي أي علم الله في خيرا فرأني أهلا لذلك ففضلني بالمالي عليكم قرأ نافع أبو جعفر طلع هو الكلام وكأنه يعني في إما جمع ولا هو أخذ وكأنه يكون في خلط بين القولين يعني. قال على علم من عندي يعلم الله فيه خيرا فهذا يكون على علم من الله بما عندي يعني على علم عندي العلم هنا إما أنه علم الله سبحانه وتعالى بي, بي أنني أستحق ذلك أو على علمي أنا علم من عندي قال قرأ نافع أبو جعفر وأبو عمر عندي بفتح اليأي والباقونة بإسكانها واختلف عن ابن كثير قال الله تعالى ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الكافرة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعه للمال وهذا توبيخ له لأنه كان قد علم حال من تقدمه وهلاكه فلم ينزجر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه بهم بل يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال فخرج على قومه في زينته على بغلة شهباء عليها سرج ذهب ومعه أربعة آلاف فارس في زينته عليهم وعلى خيولهم الدباج الأحمر. هيلا على في زينته هنا الآية في غضرة قومي في زينته يعني هذه تبع الآية ثم ومع أربعة آلاف فارس عليهم وعلى خيولهم يعني ذكر في زينته من الآية في السطر السابق يعني عليهم وعلى خيولهم الدباج الأحمر وعن يمينه ثلاثمائة غلام وعن يساري ثلاثمائة جارية عليهم الحلي والدباج قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من المال إنه لدو حظ عظيم جد وبخت عظيم من الدنيا فقال الذين أوتوا العلم هم أحبار بني إسرائيل الزاهدون في الدنيا لغابطي قارون ويلكم وأصل ويل الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجل ثواب الله في الآخرة خير لمن آمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا مما اوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي يوفق لهذه الكلمة التي قالها العلماء وقيل لا يرزق الأعمال الصالحة إلا الصبرون على طاعة الله قال وساب هلاك قارون أنه بغى على موسى وكان أول طغيانه أن اوحي إلى موسى أن مربني إسرائيل أن يعلق أرديتهم خيوطا أربعة خضرا على لون السماء يذكرون إذا رأوها أن كلامي نزل منها قال موسى ألا نأمرهم بجعلها كلها خضرا فإنهم يحقرون هذه الخيوط فقال يا موسى إن من أمري ليس بالصغير وإنهم لم يطيعوني في الصغير لم يطيعوني في الكبير فأمرهم ففعلوا وامتنع قرون. ولما عبروا البحر جعل موسى الجودة والقربان في هارون لا أدري كلمة الجودة هذه صحيحة لا هو الحبورة اللي هو في بس ولكن هو قريبا من القربان يعني قال جعل موسى يعني على المذكور هنا الجودة والقربان في هارون فقال يا موسى تذهب بالرسالة وهارون بالقربان والجودة فما يبقى لي وأنا أقرأ بني إسرائيل للتورة لي ليس لي على هذا صبر فقال موسى من الله فقال لا أصدقك حتى تأتي على ذلك بآية فأمر موسى أشرف قومه بوضع عصيهم في بيت ففعلوا وباتوا يحرسونها فأصبحت عصا هارون مورقة خضراء فقال قرون ما هذا بأعجى مما تصنع من السحر واعتزل موسى وجعل موسى يداريه لما بينهما من القرابة وهو لا يلتفت إليه وبنى دارا وصفحها بالذهب وجعل أبوابها ذهبا وتكبر بسبب كثرة ماله على موسى ولما نزلت الزكاة صالحه موسى على أن يعطيه عن كل ألف دينار دينارا وعن كل ألف درهم درهما وعن كل ألف شات شاة ثم رجع موسى إلى بيته فجمعها فرآها جملة عظيمة فلم تسمح بذلك نفسه فمنعها وخرج عن طاعة موسى وأحضر امرأة بغيا وأمرها بقذف موسى بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطيبا فقال من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلبناه ومن زنى محصنا رجمناه فقال قارون ولو كنت أنت قال وإن كنت أنا فقال فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت فانشدها موسى بالله أن تصدق فقالت جعل لي قارون جعلا على أن أرميك بنفسي فخر موسى ساجدا يبكي وقال يا رب إن قارون قد بغى علي فأقبل موسى حتى دخل قارون وقال يا عدو الله تبعث إلي المرأة على رؤوس بني إسرائيل تريد فضيحة يا أرض, يا أرض خذي فساخت داره في الأرض ذراعا وسقط قارون عن سريره فأخذته الأرض إلى ركبتيه فقال يا موسى أغثني فقال يا عدو الله تبني مثل هذه الدار وتشرب في أنيات الذهب والفضة وأنا أدعوك إلى حظك فلا تقبله وتقول إنما أتيت على علم عندي يا أرض خذي، فأخذته روي أنه ناشده سبعين مرة وهو لا يلتفت إليه لشدة غضبه ثم قال يا أرض خذي، فانطبقت عليه فذلك قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة نصرونه من دون الله قال من دون عذابه فأوحى الله إلى موسى ما أغلظ قلبك استغاث بك سبعين مرة فلم تغثه فوعزتي الزتي لو استغاث بي مرة واحدة لأغثته وما كان من المنتصرين الممتنعين مما حل به روي أنه خسف به إلى الأرض السفلى ولما خسفت به قال بنو إسرائيل إنما دعا عليه ليستبد بأمواله فدعا موسى فخسف بجميع أمواله وأصبح الذين تمنوا مكانه أي صار أولئك الذين تمنوا ما رزق من المال والزينة بالأمس أي بالوقت القريب منهم استعروا هنا لأن أمس عبارة عن اليوم الذي قبل يومك يتندمون يتندمون هذا متصل ما بعده في كلامه يتندمون ويقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق لولا أمن الله علينا فلم يعطينا ما تمنينا لخسف بنا لتوليده فينا ما ولده فيه فخسف به لأجله لولا أن الله علينا قال فلم يعطينا ما تمنينا لخسف بنا فيجعلهم يتكبرون كتكبره فيخسف بهم لأجله ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون قال ويكأن كتبت موصولة كلمة واحدة في جميع المصاحف، وكذلك ويكأنه لكثرة الاستعمال، لأن أصلها ويتعجب وما متصلة بأن طبعاً إيه مادي يعني هذا واضح جداً إنه هو المقصود بها الكاف يعني، ويكأنه ويتعجب والكاف متصلة بأن عند عند البصريين. ووضع الكلام يعني. قال ولذلك فتحت الهمزة فصار معناها النذامه فصار معناها النذامه والتنبيه على الخطأ. وعند الكوفيين أن ويك ويلك ومعناها ألم ترى؟ واختلف في الوقف عليهما فوقف أبو عمرو ويك على الكاف مقطوعة على الكف مقطوعة من الهمزة وإذا ابدأ ابدأ بالهمزة أن وأنه واقف الكسائي وي على الياء مقطوعة من الكاف وإذا ابتدى ابتدى بالكاف كأن وكأنه وقف الباقونا وي كأن وي كأنه موصولة اتباعا للمصحف وهذا هو الأول والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأعظم بالقياس الصحيح وقرأ يعقوب حصنا عاصم لخسف بفتح الخاء والسين والفاعل الله تعالى وقرأ الباقونا بضم الخاء وكسر السين مجهولا خسف تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها الذين لا يريدون علوا بغيا في الأرض ولا فسادة عملا بالمعاصي والعاقبة المحمودة للمتقين عن علي رضي الله عنه أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدوة من جاء بالحسنة أي بعمل صالح فله خير منها أي من ثوابها الموازي لها ومن جاء بالسيئات فلا, فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أخبر تعالى أن السيئة لا يضاعف جزاؤها فضلا منه ورحمة قال ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغال مهاجرا إلى المدينة صار في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمنا رجع إلى الطريق ونزل الجحفة بين مكة والمدينة فاشتق إلى مكة فنزل إن الذي فرض عليك القرآن قال أنزله شيئا بعد شيء لرادك إلى معاد إلى مكة ولما وعد صلى الله عليه وسلم بالعود إلى مكة بعد قول المشكين له إنك لفي ضلال مبين نزل قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين أي هو أعلم بالفريقين فيجازي كلا بعمله فرأى نافع من أبو جعفر ابن كثير وابو عمرو ربي بفتح الياء والباقون بإسكانها وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أيوح يوحى إليك القرآن إلا رحمة من ربك نصب على أنه استثناء منقطع أي لكن رحمة من ربك فأعطاك القرآن فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين عبادتهم ولا يصدنك قال لا يصرفنك عن آيات الله عن قراءتها والعمل بها بعد إذ انزلت إليك أي بعد وقت انزالها إليك وإذ تضاف إلى الزمانك حينئذ قال يعقوب يصدنك بمجزوم النون والباقون بفتحها مشددة ودع إلى ربك إلى توحيده ولا تكونن من المشركين قال الخطاب الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أهل دينه وجميع الآية يتضمن المهادنة والمهادعة وهذا كله منسوق بآية السيف وساب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم أوثانهم وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر الغرانيق كما تقدى في سورة الحج ولا تدع مع الله إلها آخر لا عما بسبيله فهم المراد كما ذكر في السابق يعني فهم المراد بالناي قال إن عري اللفظ عن ذكرهم لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه يقول أي إلا هو لو الحكم فصل القضاء وإنفاذ القدرة في الدارين وإليه ترجعون إخبار بالحشر والعودة من القبور قرأ يعقوب ترجعون بفتح التعريس الجمحة وقع من رجوع الأخرة وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم ترجعون قال ابن عطية وقرأ أبو عمرو بالوجهين والله أعلم بعد كنت هنا فضلًا من قراءتي تفسير سورة القصص مر القديم بإذن الله نشرع في تفسير سورة العنكبوت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك تولك